موسوعه ا ل ن يرضوه ا ل ل ه و ر س ي ل ل ع ل و ه إن ك ا ن و ا مؤمنين أ ل م ي ع ل م و ا موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ل ه ف ل ن ل ه ن ا ر ج ه ا س ل ا م ي ه يحذر موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ت ه ز إن و ن موسوعه النابلسي تحذرون ق ل ل ن إ ن م ا كنا نخوض ن و ل ع ب أب قل ا ل ل ه و م ي ا ت ه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 نعرف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم بعض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 ا ل م ن ا ف ق ي ن هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها نار جهنم いいね。<音楽>